124. ونزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل 125. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان 126. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد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 أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخهم متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتراء الفتنة وابتراء تأويله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 لا الله شيئا وأولئكهم وقود النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم.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 يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار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 ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فَإِنْ حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فَإِنْ أسلموا فقد اهتدوا وإن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 ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حذطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 111. إلا أن تتقوا منهم تقاه 112. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير 113. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض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 وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي الله اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِن إن الله لا يحب الكافرين 113. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين 114. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم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 وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ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 ربنا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين وما كر ومكر وما الله والله خير الماكرين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 يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون 119. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم 126. وعلمة حاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون 127. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من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 يا أَهْلَ الكتاب لما تكفرون بأيات الله وعأنتم تشهدون يا أَهْلَ الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وعأنتم تعلمون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 أي يُعْتَأَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيَ تُمْ أَوْ يُحَاجِجُكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِمْ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه 117. إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 119. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْاقًا نَبِيًّا لَمَا أَتَيْتُكُم مِنْ كِتَابِهِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْكُمْ لَا بِهِ وَلَا تَعْصُرُنَّهُ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 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءه البينات والله لا يهدي القوم الظالمين 125. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين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 وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ عَنِ الْعَالَمينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ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 مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ ذِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهِ وَمَا وَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِمْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بقانة من دونكم لا يَأْلُونَكُمْ خبلا وادوا ما عنتم قد بدت البضائع من أفواهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات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 ولقد نصرك الله ببدر ووعدتم أذلا فاتقوا الله لعلكم تشكرون إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْكُمْ كَفِيَكُمْ أَيُّ مِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِتَلَاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزَلِّينَ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 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الويض والعافين عن الناس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 124. وهدى وموعظة للمتقين 125. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 126. إن يمسسكم قرح فقد بس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس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 وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجل وما يرد ثواب الدنيا نؤته منها وما يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجز الشاكين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير 129. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما والله يحب الصابرين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 قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتني الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى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 ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كبروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم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 111. وإن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم 112. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم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 119. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكلهم نار 110. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ غُرُورٍ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قبلكم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 114. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون 115. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب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 126. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار 127. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم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 أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابقوا واتقوا الله لعلكم تفلحون